Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad A'id nafsi wa dini wa wa mali wa walidi wa fi dini وما رزقني ربي وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصماد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في العقاب ومن شر حاسد إذا حسد وبرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين